يَتَيِمَ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ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 وَكُلُّوَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمارهم بشراكم اليوم, اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويسعى نورهم بين ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا لَقَدْ بَشَّرْتُم بِاسْمِ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وراء قم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبر العذاب ينادونهم الم لكم معكم قالوا بلى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 الْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِئَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ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 والالشهَدَ وَعندَ رَّم لَ جرُْم وَنورُوم والَّذينَ كَفرَروا وَكَذَّبُوا بِآياتِن أُلائِكَ أَصحابُ الجَحيم إعْلَمُ أَنَّ مَ الحياتةُ دُنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مصفرا ثم يهيج فتراه ثُمَّ ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب سابقوا إلى مغفرة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 صابَ مِ مصبَةٍ في الأأَررض وَلا فيِي أَمفُسِكُم إِ فيِي كتاب إِ في كِتابابٍ مِن قَبرِ أنذَأهَا إِ إن ذَلِكَ على اللهَّ يَس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 وَمَن يَتَوَلَّهِنَّ اللهُ هُوَ الغَنِيُّ الْحَمِيد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَن زَلن الحَديدَ فِيهِ بَأسٌُ شَديدُ وَمَنَا فِعولاس وَرِيعَلَمَ اللهَّهُ مَصُرُوه وَعسُ بِ اللَّبَ إِنَّ اللهَّه قَو عزيد وَلَقدَدَ أَْسَلن نُحَو وَإبرَاهمَ وَجَعَن فِي ذُِّيَةِ مَنْ النُبُوَ وَجَعَنا فِي ذُِّيَةِ مَنْ نُبُووَةَ وَالكِتَابَ فَمِنْهُم مُهتَدِ وَكَثغُون مِنْهُم فَاسِِقُون ثَُّ قَفَنَا سَرِيِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتَجَاوَزُهَا